قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من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 فَمَنْ لَمْ يَجِدَ الصِّيامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَينِ مِنْ قَبْلِ أَيِّتَمَا السَّاعَةِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَأَقْعَامُ سِتْنِ مِسْكِينا ذَالِكَ لِتُأْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ 111. وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم 112. إن الذين يحدون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا 111. وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا 113. الله ونسوه والله على كل شيء شهيد